هل يعيق العباس بيعة العقبة؟ كان العباس ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لم يؤجل الاجتماع، فنبي الله صلى الله عليه وسلم يثق بالعباس كما يثق الأنصار بعبد الله بن عمرو بن حرام. والد جابر كانت ليلة الثاني عشر من ذي الحجة هي الليلة الموعودة حيث يكاد القمر أن يكتمل وقبل أن يتحرك الأنصار جرت محاولات مع والد جابر لعل له أن يسلم يتحدث عنها كعب فيقول وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة أوسط أيام التشريق ونحن سبعون رجلا للبيع ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام وإنه لعلى شركه فأخذناه فقلنا يا أبا جابر والله إنا لنرغب بك أن تموت على ما أنت عليه فتكون لهذه النار غدا حطبا وإن الله قد بعث رسولا يأمر بتوحيده وعبادته وقد أسلم رجال من قومك وقد وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة نأى الشيخ العاقل بنفسه عن نار جهنم نأى بنفسه عن العناد والمكابرة والقرآن يتلى على مسامعه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَتَطَهَّرَ وَنَهَضَ مَعَهُمْ خَرَجُوا يَتَلَفَّتُونَ يَتَسَلَّلُونَ خَرَجُوا بِطَرِيقَةٍ مُدْهِشَةٍ فَعِنْدَمَا اسْتَثْقَلَ النَّاسُ فِي النَّوْمِ تَسَلَّلُوا مُسْتَخْفِينَ مِنْ قُرَيْشٍ تَسَلُّلَ الْقِطَطِ حتى وصلوا حول مكان رمي الجمرات بعيدا عن الأعين وعن جواسيس طواغيت مكة فإذا بنبي الله مع العباس وحدهما حيث أصر العباس على التأكد من مصير ابن أخيه والقوم الذين سيستقبلونه لذا تكلم أولا فقال إن محمدا منا حيث قد علمتم وهو في منعة من قومه وبلاده فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتمه فأنتم وما تحملتم وإن كنتم تخشون من أنفسكم خذلانا فتركوه في قومه كان الأنصار ممتلئين بالإيمان والحماس والأدب الراقي فقالوا قد سمعنا ما قلت ثم التفتوا إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم فقالوا تكلم يا رسول الله هنا تلا صلى الله عليه وسلم القرآن ورغب في الإسلام فنثر الأنصار أموالهم وقلوبهم ومهجهم بين يديه ينتقي منها ما يشاء وقالوا يا رسول الله خذ لربك ولنفسك فقال إني أبايعكم على أن تمنعوني مما منعتم منه أبناءكم ونساءكم فهتف البراء ابن معرور بإيمان كالجبال فقال نعم والذي بعثك بالحق فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أهل الحرب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر وهنا طرح أحدهم سؤالا بحجم حبهم فكانت الإجابة عليه بحجم محمد ودين محمد صلى الله عليه وسلم